وأليس الياء وطاها أيضا هنا لا نقلل وحاميم خطأ ونحن نقول حاميم الآن ننتقل إن شاء الله إلى الدرس الرابع الدرس الرابع فردوا معي بارك الله فيكم طبعا هنا أول حرف عندنا مكتوب ألف وهمزة وفتحة الألف لا تقرأ لانه هو الألف هنا ترسي لو شلنا أو رفعنا الألف تبقى الهمزه همزة, همزة لو وضعنا الالف ام لم نضع الالف ستقرا ا هكذا نقول همزه فتحه ا هكذا الدرس الرابع الحروف المتحركه الحركات فتحه ضمة كسره همزه فتحه ا همزة فتحة اه عن هذا الخطأ نسمع كثيرا تقول اه هذا لا نقول وانما نقول اه همزة فتحة اه همزة كسرة اي آه اي آه اي همزة ضمه او اي او اي اي او هنا ننتبه لا نقول أنا الآن لو تعلمنا نطق الهمزة المفتوحة صحيحة نقول آه. لا نأتي بعد ذلك نقول الله الله الذي مثلا او نقول اصحاب أص... هذا خطأ نحن نتعلم هذه الحركات وهذه التوضيحات حتى نتمكن من نطق الهمزة مطربة ومجتمعة مع احرف اخرى وهذا لا يتم الا بالرياضة الشديدة كما قال ابن الجزري رحمه الله همزة فتحة ا همزة كسوة ا همزة ضمة او اي او. اي او. اي ونحاول بيننا نفسنا. نغير الحركات. مثلا نقول اي او كل نطق نعيده عشر مرات على الاقل ها تتحى ها ها كثره ها, ها ضمه ها ضمه هاه هو هاه هاه هاه هاه أعي عين تصراعي هاي عين بمعنى اعير اعير هنا العين من الصعبة الصعبه والهاء لا نقول مثلا هايو مثلا اعوذ اعوذ بالله وانما أعو ولا نقول اعوذ قد نسمع مثلا الهمزه يحولها عينا وعين يحولها همزه يقول اعوذ اعوذ هذه ليست عينا انما أعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا ها فتحة ح ح كسر ح ح ح ح ضماح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح أو مثلا مثل عليهم هم هذا خطأ وإنما نقول عليهم هنا أخذنا هاهيه آئيه إبراهيم اهدنا مثلا نقول اهدنا الصراط اه هذا ليس إي وإنما نقول آئيه أأنزل أئنا ان حالهم يقول لماذا نتعلم هذه الاحرف نقول ا اي يعني ماذا نقصد لكن بالقران ياتينا همزات متتاليه فانذرتهم ان انزل لا نقول انزل ان هذه تسهيل في بعض القراءات الاخرى لكن علينا ان نتعلم التحقيق ثم نتحول الى دروس اخرى باذن تعالى غاغي غاغيغو غاغيغو خَا فَتْحَا خَا خَا كَسْرَا خِي خَا ضَمَّا خُو خَا خو. هنا ننتبه إلى هذين الحرفين الغين والخاء الخاء المفتوحة والغين المفتوحة مفخمتين من الدرجة الثانية الله أما غو تأتي في المرتبة الثالثة والكسرة تأتي في المرتبة الخامسة. مثل غي غا غي لا نقول غي غي هذا ليس صحيحا وإنما آآ فف نقول مرققه لانه ادنى درجات التفخيم نقول هكذا غ غ غ والخاء ايضا نقول خ خ خ من خلال لا نقول من خلال خ لا خي قاف فتحه قاف قاف كسره قي ققي ق ق قيقو هنا نفس العمليه مثل غين ومثل خ ق ق ق مثلا مستقيم لا نقول مستقيم مستقيم خطا مستقيم قاطيع قاطيق ك فتحا ك ك كسرا كي كاكي كا بمماكو كاكيكو كاكيكو جين فتحا جا. جين جيم جين جي الجاجيجو الجيم ايضا من الاحرف الصعبه لبعض الاخوه والاخوات فلا نقول جا اج جاجيجو هذه حرف راخي هي رخاوه فهذا الخطا وانما جا من حروف الشده والانفجاريه الجاجيجو اجد اجد جا ج جي جو جيم فتحة جا جيم كسرة جي جا جي جيم ضمة جو جا جي جو شين شين كسر ش, ش شين شا ش كسرة شي شي ضمة شو شاشي شو جا فتح يا فتحة يا يا كسري يي يا قمayu يي ييو بالنسبه للكسره في الياء في صعوبه اذا مثلا قلنا يستحيي يحييكم يحييكم ننتبه لا نقول يحييكم نسمع بعض الاخوه يقالون هكذا وهذا رابط من اراد صوتي ان يستمع بعد الدرس لهذا الصوت ان شاء الله فتسمعون له كثيرا حتى تكون عندكم بارك الله فيكم تتعلموها كيفية النطق بصوره صحيحة ضاد فتح ضاد ض كسره ضي ضي ض ضمة ضو ضي ضو لام فتحة لا لام كسره لي لا لي لام ضمة للي لو لليل نون فتحة نا نون كسره نين نني نون ضمانو نني نو ض تتحرى ض كسرى لي ض ضمانو ر ر رو تو تتحرى ط فتحه ط ط كسره طي طار طي ط ضمه ط طي ط هنا ننتبه الى الطاء المكسوره ايضا تكون طي لما نقول تي. الطي يعني لا نقللها كثيرا مثل القاف والغين والخاء صحيح تكون اقل مرتبه مفتوحه المفتوحة والمضمومة لكنه صفة الاستعلاء تبقى ملازمه يكون اختلاف قليل جدا غير المنظور يعني لا نحس به الا من خلال التسجيل تعطيق دال فتحة دا. دال دال كسرة دي دا دي دا ضم دو دا دي دو هنا ننتبه إلى دا دي دو مثلا إذا قلنا يصدو يصدو دو فهذا خطأ أمنوا أيضا وانما يصدو دو من تخليص الحروف المرقق من المفخم والمفخم من المرقق تا دو تا فتح تا كثرة دي. تا كسرتي تا تي تا ضمة تو تا تي هنا الخطأ الشائع هو نسمع تقرأ هذا تا تي تو تا تي هنا يكون الضغط على المخرج مبالغ فيه. أكتر او مثلا ينزل اللسان اسفل المخرج يكون قريب من الاسنان فتصدر عندنا هذا الصوت يكون ت ت ت نصعد باللسان الى مخرج الت مع اصول الثنايا العليا جربوا معي جربوا الخطا والصواب قولوا ت ج د تتو مثلا هذا تتوفى هذا خطأ وينما نقول الصح أو الأصح ت ج د ت د ت تو د ت د ت ج همس موجود يعني لا نقول ليس فيها همس الحروف المتحركة نقول فيها همس لكن همس قليل بعض الاخوه يقولون ليس فيها همس وإنما في الساكن فقط طيب نحن نقول هناك همس الهمس ملازمه لهذه الأحرف ضع يدك أمام فمك وقل ت تو. هل تحس بهمس بهواء؟ اكيد نعم ك2 اما اذا تكون الهمس اوضح ص ف ص ص كسره صي صي صَبَّ مَصُّ ص ص ص صُ ص ص ص يَنْهَكَ رَاءَ صَصِ صُ ص ص نَعَمَ صَ صَ صَ صَ صَ صَ صَ صَ صَ ص صَ صَ صَ صَ صَ صَ صَ صَ صَ صَ ذا فتح ذا ذا كسر ظي ظا ظما ظو ظا ظظظا ظظا ظظا ظا ظظا ظا ظا ظا ظظا ظا ظا ظا ظا ظا ذال ذا. ذا ذا ذا ذا ذا فتحة ذ ذال كسر ذي ذذي ذال باما ذو ذذي ذو ذذي ذو سا فتح سا سا كسر في تفي سا باما ثو تفي ثو سا فتحة سا سا كسر في تفي فاضمموح كثيف و واو, وا واو كسره الواو وو المضمومه ايضا من الاحرف الصعبه انه ما اسمعش الله ان شاء الله الصوت نسمع. أخواني هل الصوت مسموع؟ طيب الحمد لله. مثلا نقول ف و ف و لا نقول ت و خطا ف و ي و و و هكذا و وو و د فتحه ب با كسرى بي بدي با ضمابو بديبو ميم فتحا ما ميم كسرى ميم م ميم ضمامو م والسلام طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا من له سؤال فليتفضل اكتب على التكست امينوا اياكم طيب اذا الان نأتي لقراءة هذه الاحرف من اراد القراءة فليتفضل كل اخ يقرا سطرين فقط مثلا همزه الى خاء نهايه الخاء خاء خي خو لا يتوقف هنا لانه سوف ياخذ منا من وقت طويل حتى الكل يشارك في القراءه ان شاء الله تفضل اخي المهاجر طيب أخي أبا حفص الصوت غير مسموع أعفن المهاجر الصوت غير مسموع طيب من يود المشاركة أخواني من يود المشاركة فل يكتبه لقم واحد من أراد المشاركة يكتب لقم واحد فطبل أبو كراس أطعي لك فطبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بيكم. وجاء الله جنة مسوانا مسواكم أحيي الله أخوة الأخوات داخلنا أنا اليوم ونتمان لهم حظ كتابنا والله يجاجين إن شاء الله في عملهم حمزة فتحة آ حمزة كسائي آئي حمزة حمزة ظماء آئي ه فتح ه ه كشه ه ه ه ظناه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه أخي ه فراس ه الحبيب ه ه ه لازلت تقول عين لا هذا مباشر بارك الله فيكم من ارادها فليتفضل انت تقول اخ الحبيب عين عين خطا وانما نقول ع عين اين اخي من هنا ومن غرفه اخرى من أراد ان يقرا من هنا اهلا وسهلا ومن غرفتان اعطا اهلا وسهلا تفضل اخي ابو فراس تقول ع عين عين لا تقول عين بيت جيت هل خطأ على وزن جيت بيت لا عين عين عين تفضل عين عين ع فتح ع عين كسى عين ح ح حافتها ح ح ح ح حا ضمة في حا في غي غي فتحة غي غي فتحة غي غي كسر غي غي غي ضمة استنى لو يكتب أي شيء. أخي الحبيب هذا بارك الله فيك، لكن انتبه لا تقول غين وإنما تقول <تصفيق> غين غا غين غين عين انقطع كهرباء حياكم الله خوان من اراد المشاركة كذلك رقم واحد او يصعد الى اللاقف حياكم الله جميعا أخي أبو سراس بارك الله فيك حاول أن تسمع جيدا لهذه الدروس والعين والغين لا تقول عين ولا تقول غين عين وغين أخي الحبيب المهاجر تقرأ من قاف وتنتهي في إن شاء الله تفضل أخي الحبيب اخي الصوت غير مسموع الصوت غير مسموع حاول ان تصلح المايك بارك الله فيك حاول ان تصلح المايك الله نعم نعم من اراد من الاخوه المشاركة فليتفضل من اراد من الاخوه فليتفضل وหนمان معنا في غوطه المدينه المنوره الله ينور عليكم جميعا اختينا المعشى بارك الله فيك قسر لنا الرابط جزاك الله خيرا لانه خرجت ذهب مني الرابط طالما معنا بارك الله فيكم طيب لن نضع ماده نستمر إلا الدرس الان ان شاء الله طيب تفضل يا اخي مرة واحدة اضغط على المايك مرة واحدة وليس مرتين حياك الله اخي ابن الكريم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الحروف المتحركة، الحركات، فتحة، كسرة، ضمة. أمزاء فتحة، أمزاء كسرة، آء، أمزاء ضمة، آء، ها فتحاها ها تسراه هاهي ها ضماه هاهيه عين فتحا عين تسراع عاي عين ضماع عايع ها فتحا Haa kasrahi Haahi Haa bammahu غين فتاغ غين كسرى غاغ غيم ضم مخ غاغو قاف فتحق خا كسرى خاخي خا ضم مخ قاف كسراتي قاطي قاف بمقو ققيقي كاف فتحتاه كاف كسراتي ياتي كاق بمقو ققيقي أخذ الأخي المهاجر تفضل في الحبيب أكمل الأخذر حيا الله حامل المسك طيب استمع يا حامل المسك استمع لهذه الحروف غاغی غیم بماغو غاغیو خا ستحخ خا کسراخی صحیق خا خا Kati, kak bammaku, ka kak bethaka, kak kasrati, kati, kak ج فتحہ جیم کسرا ج ج ج ب م ا جو ج ا د ی دو يا فتحا يا كثرائي يا يي يا بمايو يا يي يو باء فتح باء باء كثرائي باء بي لام كسرالي لالي لام ضمالو لاليلو نون فتحانا نون كسراني نالي نون ضمانو نالينو را فتحارا را كسرالي رالی رابمارو رالی رو باقت حاقا باقت راقی باقی باقی با باماکو باقی باقی طيب حياكم الله جميعا وحيا الله الأخوة والأخوات من جديد طيب الهمزة والهاء إن شاء الله نحرة واحدة نسمع الهمزة والهاء علي كل تحقيقها ان الحركات فتحه كسره ضمه عندما فتاه كسراء رائي امذا Ha ta ta ha Ta tisrahi Ha hi Ha bammahu Ha hi bu Ain fataha Ain tisrahi Ha hi ا فتحا ا كسرا حي حسي ا طيب حياكم الله من جديد تفضل اخي المهاجر ابدا من قاف وتوقف في نهايه الياء تفضل يا حبيب اخ الحبيب المؤلف رحمه الله اختار هذه الطريقة اولا بسبب ان اصل هذه الطريقة ما وجدت للعرب وانما كان يدرس في الهند وباكستان لعدم معرفتهم بحروف اللغة العربية لكن شاءت الأقدار العرب هم الذي يحتاجون إليه كثيرا هذه الأيام بسبب عجم اللغة العربية عند الأغلب إن لم نقل عند الجميع مثلا إذا جئنا يعني لو قرات تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف انا انطق هذه الاستعانه والبسمله مثلا بصوره صحيحه تقول بس فهنا يقول لك با فتحة با با فتحه با با كسره دي د دي با بما بو دي بو عندما تتعلم الكسر الصحيح دي بي تقول بس بسم الله عندما تقرا تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ب اه و دي وانما اذا قلنا هنا المؤلف رحمه الله يقول همزه فتحه ا وهمزه كسره اي ودال فتحه دا ودال كسره دي ستقول اهدي دي اهدنا ولا تقول اهدنا اهدنا فهذا خطا وإنما الاصح هو اجنا دي عندما تقرا اللغه الانجليزيه تقول دي دي سي مثل ذلك لكن عندما تتكلم مع اللغه العربيه تقول ب ب فهذا هو الخطا صار معلوم أخي أبا طفوان احسن الله اليكم طيب تفضل أخي المهاجر تسمعني أخي المهاجر تسمعني تفضل لك الاخذ أقوم نقاط أخي الحبيب اخي الحبيب الله المستعان سوف ارفق برنامج تسجيل انسى لكم برنامج التسجيل على السكايب ان شاء الله و عندما تريد ان يعني تعرف صوتك فتشغل المسجل فتشوف يعني تشوف اذا كان المايك شغال ام لا قبل ان تقرأ او قبل ان تجرب المايك طيب اخي الحبيب حياكم الله حيا الله المداخلين طيب تفضل يا اخي الحبيب ابا صفوان تفضل ابا صفوان السلام عليكم ورحمة الله ازاكم الله خير يا شيخنا على هذه هي القواعد فنحن نتعلم منكم كثيرا والله من همزة فتحة آ همزة كسرة إ إي آ إي, إي همزة ضم أو آ إي أو هاء فتحة ها ها كسرة هي ها هي ها ضم هو ها هي هو عين فتحاء عين قصراء ع عين دمعة ع ع فتحاء آخر حديث بارك الله فيك على أن آآ من البداية ان شاء الله. قل همزة فتحة آآ. ولا تقول آآ. الله للصحيب العراقي. لا تقول آآ. وانم آآ. همزة فتحة آآ. همزة كسر اي. آآي. همزة ضم او. آآي او. آآي او. هكذا. تفضل في الحديد وآآ. لا تقول آآ. عين فتحة آ ولا عا لا قول آ ونمع آ تفضل جزاك الله خارجا همزة فتحة آ آ همزة قصرة اي اي آ إي همزة ضم أو آ إي أو ها فتحة ها, ها ها ها قصرة هي ها هي ها ضمه هيهو عين فتحة عين تصرعي عي عين ضمرو هاعو ها فتحة اخي الحبيب قلنا لا نقول عين خطأ عين خطا وانما ا عين عين عينا يشرب عينا يشرب كانت تاكلها كده ها عين عين فتحة عين كسره اي اعي عين ضمه اعروا تفضل اخي عين تفتحا عين كسرعي ع ع ع ع دماعو ع ع حتى فقط في عين لازلت تقول ان طيب قل ا افتح الفم ا طيب عندما تقول ا تقول ع طبعا لا عندما تقول مثلا عبدا تقول عبدا انت تقول عين عين عين ما لهذه عين وينما آ عين عين عين عين فتحاء عين كسراء عين, عين ضماء ا ريعو ا قل معي ا ا ا ا تقول مثلا عيب عيب اخي هذا عيب ليس عيب على وزن عيب لا عي. عين عين عين قبل عين فتحة عين كسراعي ع عي عين ضماعو ع عو جزء قبل خنشة حا فتحة ح حا كسراحي ح حي حا ضماحو ح حير أيها الحبيب، عندما نقول حا، لا نقول حا فتح حا، وإنما نقول حا حا وليس حا حا فتح حا خطأ وإنما حا فتح حا حا فتح حا حا فتح حا ح كصريح ح يعني ح مع ألف نقول ح كذا ح ح ح ح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقبل الله أخي الحبيب المهاجر حاول نصلح المايك وتعود إن شاء الله تفضل أخي أبا صفوان حا فتحة حا حا كسر حي حا حي حا ضم حو حا حي حو غين فتحة غا غين فتحة غا غين كسر غي غا غي غين دماغو غا غي غا فتحا غا غين فتحا غا غين كسر غي غي غين دماغو غا غا غي غو بس كده شفنا في الغيم تفضل, تفضل انا قلت اعمل ميوت ازام تفضل في حيث خا فتحا خا خا كسرخي خا خي خا دمخو خي. خا خيخو دمخ قاف فتحا قا قاف كسرخي ق ق ق اخذ حبيب بالنسبه لقاف عندك في مشكله تقول كانه تقول ك ق ق قا. يعني قاف مخروط كاف من اقصى اللسان ق ق قا, قا. قا. فتحه ق عندكم قنا طيب عندما تقول قنا تقول كنا لا قنا قي قريه صح طيب عندك مثلا قلقيليه كيف تقول قلقيليه مثلا هكذا في الحديث ان تجمع هذه الاحرف التي فيها قافات كثيره ااا القلقله او مثلا القلقيليه قل ولا تقل هكذا فمن اضراف هذا هذه المساله الاخوى الفلسطينيين يقولون مثلا القاتل يقولون كو يقول كل او اسقي يقولون اسقي يعني احد الاخوى قبل ثلاثين سنه مثلا كانوا, كانوا في الحج من السقة اللي يبيع المي يوزع يشتري سط الماء, الصط الصط الماء الشخص يقول له هذا الفلوس و... وزع الماء سبيل هكذا فماذا قال له؟ قال له اخي اشرب وسكي اشرب في الحرام يقول له اشرب وسكي يعني اشرب وسقي الرجل من تعجب ماذا يقول هذا الاخ فبعدين ارد بانه يقول اشرب واسقي واسقي هكذا واسقي فننتبه الى هذه المسألة خالحبيب طيب كفضل خالحبيب يا من الله كما ناقشنا الان الاخ الحبيب نقول قا قا المخرج من اقصى اللسان اقصى قا اذا قلنا مثلا المسجد الاقصى اقصى قاف فتح قا قاف كسرقي قي قاقي قاف ضمه قوم قاقو قو فالكتاب عندك إن شاء الله فهذه الأحرف تعيدوه وتستمعون له كثيرا وتقول مثلا بسرعة أ إ أو أ إ المرات لأنه ابن الجزء رحمه, رحمه الله يقول ليس بينه وبين تركه إلا رياضة مريم بفكه فهنا نحتاج إلى رياضة أخ الحبيب رياضة كثيرة تقويم الفم وتقويم المخرج لانه جميعا نحتاج الى تقويم المخارج تقويم خارج الحروف مثل نقول ائئو هاهيهو اععو حححو غاغغو خاخحو لكن بعشرات المرات مئات المرات ونعكس الحركات نقول او اي اه او اي اه اي اه او اي أو اه هكذا غ غ غ غ غ غ ك ك ك ك ك ك حتى اللسان والفك والشفتين يكون انسيابيه اثناء نطق الحروف العربية وخاصة في قراءة القرآن الكريم لو تعلمنا كيف نقرأ القرآن حتى لساننا يكون صحيح بإذن الله تعالى عندما نتكلم في أي مسألة كان تفضل أخي الحبيب أبا صفوان فزكر الله خير يا شيخنا والله حرف القف عمل عنده مشكلة من زمان فربنا سيلا إن شاء الله ويتحسن بإذن الله على, على القواعد النورانية دي بإذن الله لأنه من زمان ودي المشكلة عندي في في تثبيت القاف بالكاف مشكلة يعني كذاك الله خيرنا إن شاء الله قاف فتحة قا قاف قسرقي قاف قي قاف دم قو ق ق ك فتحاكاه كاف كسرى ك كي كاف ضماكو ك جيم فتحاكاه جيم كسرى ج دادي. جيم ش ش فتحه ش ش كسره ش ش شي ش دوما شو ش شي شو يا فتحيا يا تسراي يا يي يا دميو يا يي يو باء فتحه باء باء كسره بي باء دي ضا ضمضو ضا ضيدو لم فتح لا لم قسر لي لا لي لم ضم لو لا لي لو نون فتحنا نون قسرني ناني نون ضم ناني نو را فتح را را كسر ري را ري را دم رو را ري رو طا فتح طا طا كسر طي طا طي طا ضمه طو طا طي طو دال فتح دا دال, دال كسر دي دا دي تالضم دو دا دي دو تا فتح تا تا كسر تي تا دي تا تو صاد فتح صا ص صرسي ص سي صاد منصوب ص سي سون سين فتحة س سين كسرا سي س سين دم منصوب س سي سو زاي فتحة زاي زاي زي زاي زي ذال ذم زو ز زي, زي زو ظ فتحه ظ ظ قصره ذ ذ ذمه ذو ظ ذي ذو ذال فتحه ذ ذي ذو جزاك الله خيرا بارك الله فيك ماشاء الله عليك قراءه جيدة وقال من اراد المشاركه فليتفضل ذو فائده لانه نحن قلنا كل اخ يقرا سطرين لكن لم يكن هناك احد يقرا واستمرت طيب من يود المشاركه صهيب محسن أم بعض الأخوة من أرى في ليتحضن برقى يده يتحافظ أهلا وسأهلك أهلا وسأهلك أهلا وسألن لك وبأهلك تحضن أخذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهل الله الجميع بسم الله الرحمن الرحيم همزة فتحة آ همزة كسرأي آئي همزة ها ها ها هي ها هي ها ضمة أاء هاء فتحة هاء هاء كسرة هيه هيه هاء ضمة هاهيهو عين فتحة عاء عين كسرة عي نعم ما شاء الله نعم صاد فتحة صاء صاد كسر صي صاصي صاد ضما صو صاصي صو سين فتح سا سين كسر سي سي سين ضمنا صو ساسي صو زاي فتح زا زاي كسر زي زاي زي زاي ضمنا زو زي, زي زو ضا فتح ضا ضا كسر ضي ضاغي ض ضما ضو ضاغي ضو ذال فتحا ذا ذال كسرى ذي ذ ذ ذال ضما ذو فا ذو فا ففي. فا ثاء ثاء كسرى في ثاء ثاء ضما ثو ماذا بعد شو الله شيخنا؟ طيب جزاك الله وخ... خيرا أخي الحبيب ما شاء الله عليك. ليس الفكرة يعني لقمة جميع الأحرف وإنما عليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الحبيب بن دهوي حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله خون يونس أين أنت أخي الحبيب؟ إيش الغيبة؟ حياك الله أخي حاضر سريك ما شاء الله قراءة جيدة طيب من يود القراءة قراءة أخي النورانية والقاية النورانية تليك تفضل طيب عندك, عندك الكتاب أخي بن داود هل عندك الكتاب أي كتاب طيب آه. الآن استمع لنا إن شاء الله استمع لك هذا الرابط اولا سأعطيك رابط أحسنت نعم اكيد اكيد هذا بالنسبة لي. بي يكون بعض البرامج يشتغل وبعضها لا يشتغل ليس هناك اي مشكاق الحبيب هذا فقط بالنسبة للقائدة النورانيه صوت وكتابه والآن ساعطيكم ان شاء الله رابط الكتاب حتى تحملوه عندكم ان شاء الله لحظة واحدة فيكم الرابط لحظة واحدة نحن اليوم في الدرس الرابع الدرس الرابع اخي اولا حمل هذا هذا لسه تحبيل احطب هذا الوابط عندك. هذا افتقط فيها يعني الصوت الأخرف والأخرفات إن شاء الله أعطيكم الكتاب الله أخونا شريف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب اخي بن داود تفضل اقرا من البدايه الان سأقرأ سريعا سطرين اقرأ لنا سطرين فقط نقول همزه فتحه ا همزه كسره اي اي همزه ضمه او اي او ها فتحة ها تكسر ه ها, ها, ها ضمه هو ها ينو عين فتحاء عين تسرعي ع عين ضما عو اه عو حا فتحها ح حا تسرعي ح حا ضما حو حه عين غين فتحها غ غين تسرعي غين ضما غو غ غي غو اللقطه معي اخي أكال حبيب نعم سؤال صوتي نعم عمر تأخير نعم طيب الحمد لله طيب بن داوود اخي الحبيب تفضل الصوت غير مسموع يا بن داوود اخي الحبيب بن داوود الصوت غير مسموع خذ اللاقط سقط اللاقط منك يا ابن داود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لان جيد نعم تفضل أخي بن داود اسماني افتح السكايب بارك الله فيك افتح السكايب حيالله حامل المسك صوت بن داود غير مسموح عندي هيا الله حامل مسك تفضل لخلح حبيب تفضل أقرأ من المداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم واخواني واخواتي ومرحبا بالاخوة جميعا حياك الله يا شيخ يا أبا مسلم همزة فتحاء همزة كسراء ايه ايه همزة ضماء ا ايه ها فتحها، ها كسراء أخي الحبيب انتبه بارك الله فيك لا تقل همزة همزة فتحاء همزة كسراء لا همزة لا همزة همزة فتحاء همزة كسرائي آئي همزة وليس اش همزة تفضل لخل حبيب بروائة وارسة شيخ طيب. همزة فتحاء همزة كسرائي آئي همزة ضماء آئئ همزة فتحاء صح؟ همزة كسرائي آئي همزة ضميء آئيء ها فتحاها ها كسراهي هاهي ها, ها ضميه هاهيه عين فتحاعة عين كسرائي عاي عين اخي الحبيب خليك الوارس اترك الوارس الله يرحم وارس الله يرحم وارس في لا تقل انضمي هذه الكثائي الكثائي قد انضمي والصعيدة الاخوة الصعيدة المصريين احبانا واخواننا يقولون هكذا لكن انت لست يعني عايش في الصعيد ولا ورشي <تصفيق> لا لا لست انت وانما حامل المسك اخونا الحبيب حامل المسك انت لان تستمع معنا فقط عندما يقمن تبدأ معنا حبيبي ابن داود <تصفيق> طيب ففضلك الحبيب حامل المسك نقول نعيد من المدائي ان شاء الله آه. لا لا آه نعم آه اترك اللاقصى في الغرفه اعمل ميت في ان شاء الله فنبدأ من البدايه ان شاء الله نقول همزه فتحه ا همزه كسره اي همزه ضمه او ا اي او ها فتحه ا اصلا حتى غلطتني ها فتحه ها ها كسره هي. ها هي ها هو هو ها هو وهنا نحاول ان نسرع بالحركات حتى نتدرب على كيفيه نطق الاحرف ك اي ا او او او اي ا ا نغير مكان الاحرف بعدين ليس الان وانما عندما نبدا من الدرس وفي الأيام القادمة والأوقات الصراغ أفضل من الجميع وأرجو أن تساعدوني وتساعدوا انفسكم لتعلم هذه الاحرف بصورة صحيحة حتى تتمكنوا من قراءة القرآن الكريم كما انزل على صادر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين تفضل الأخير حبيب يا غالب حا فتحا حا हा كسراحي حاحي حا ضما حو حا خي حو غين فتحا غا غين كسرا غي غاغي غين ضما غو غاغيغو خا فتحا خا كسرا خي خا, خا خا ضما قاف فتحة قاف كسراقي قاقي قاف ضميقو قاقيقو كاف فتحك كاف كسراقي كاكي قاف ضميقو كاقيقو ديم فتحة ديم كسرادي جادي ديم ضميدو جديد شين فتحاشا شين كسراشي شاشي شين ضماشو شاشي شو يا فتحايا يا كسراي يا ضميو يا ييو ضاد فتحا ضاد كسراضي ضي ضي ضي ضاد <تصفيق> ضبيض لا ينفتح لا لا ينكسر لي لا لي طيب أقل حبيب جزاك الله خيرا أحسن الله إليك طيب الله أمتازك فقط انتبه لا تقول ضمي طبعا جميع الضمات عندك كان ضمي اي انضمعوا ها ضميه غين ضميه ها حاول ان تجعل جميعها ضمه غيف الضميه بارك الله فيك وجزائك الله خيرا اخي الحبيب احسن الله اليك لانه قلنا للاخوة لا نقرأ جميع الصفحة لانه الاخوة سوف يتأخرون له رواح الاخي ابا حبص الان اقول معنا أخ اخر ان شاء الله سيقرأ ثم انت تقرأ السلام عليكم. السلام عليكم. اسمعين. السلام عليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا لك الحبيب؟ <تصفيق> نعم نعم تسمعني يا الحبيب طيب انا اعطيتك رابط فتحته همزة فتحه ا حمزه صح طيب امامك اقراه ان شاء الله امامك من من الهمزه حتى الحاء صح طيب اعطيت الرابط ترى موجود في الغرفة أسمع قليلاً إلى أعلى سأحذيلهم إن شاء الله. أضغط عليهم جديد. أسألك يا بود. أسمع قليلاً في الغرفة إلى أعلى سأحذيلهم. الآن سأحذلك يا إن شاء الله هذا هنا. نظرا هذا رابط نعتقد طيب نعم نعم نعم نعم ان شاء الله لا لا لا هنا عندنا همزة يعني الدرس رابع الدرس رابع نعم الدرس رابع لا لا الدرس الأول خلنا قبل ثلاثة ايام طيب همزة فتحة ا. همزة كسره اي. همزة ضمه او. ا اي او. أو نعم. ا اه أو. أو. طيب انا نقول هكذا نقول همزه فتحة ا. همزة فتحة ا. همزة كسر تحقى... اي. همزة ضم مثل اخونا حامل المسك لا الفلسطينيين اقول ضميه لا ضمه حاول آه. حتى نتعلم ونعلم صحيح لان عندما تتعلم صح تعلم صح همزه فتحة ا همزه كسرة اي اي هكذا اي ثم همزه ضم او اي او هكذا ماذا سعيد همزة فتحة اه همزة كسراتي همزة دماءي اي اي اخي طب باصل نعم نعم اخل الحبيب واصل اخر علي هنا لان بما انه لم تكن معنا من البدايه فنس نعم آه، لحظه واحده آه، من البدايه لم تكن معنا لكن آه، اسمعني عندما تقول ها لا نقول ها اولا الاسم الحاصل عن النطق بهذه الحرف ها نقول ها ها فتح ها اولا ها بالالف هاء والف نقرا نقول ها مفتحه ها ها تسرى هي ها هي ها ضمه هو ها هي هو تفضلي ها فتحه ها كسره هي ها ضمه هو ها هو اتنى صح صح صح صح جيد نعم الان عين عين كتحاء عين كسرعي اعي ام <سؤال> ام <سؤال> ام ام حا كتحاء حا كتحاء لا لا اخي الحبيب اخي الحبيب انتبه هنا نقول ها نفس الاحرف الذي تقرا هكذا ها ها خا مثلا ضا طا وا هذه الاحرف تا تا هذه الاحرف تقرا هكذا نقول مثلا ها صوت ها ها ها تزرع في اخي ها قام ماخ اخري فوق خاطر اخي حبيب تفضل كل اخي تقول هذا درس جديد يعني ما مر علينا قبل هذا وانا لك نعم نعم <تصفيق> لا عليك لا لا عليك لا عليك يا الحبيب هيا الله محب القران اخو الحبيب لحظة واحدة اخو الحبيب محب القرآن هذه القاعده النورانيه ليس للمبتدئين بل حتى للمتقدمين يعني حتى المتقدمين يحتاجون لهذه القاعدة النورانية اولا لتقويم المخارج لتقويم المخارج وايضا حتى يتعلموا لكي يعلموا الاطفال المبتدئين نعم بارك الله فيكم تفضل هذه الواصل <تصفيق> لا كسرافي لا دمافي حايفي رافد حا را كسرافي را دمافي. أصل الحديث هنا نقول غين وليس قا هنا المسألة اختلاف لأن عندنا أحرف غين عين عندما نقول عين عين فتحى عا غين فتحى غ. عندما نأتي إلى قاف نقول خا فتحى خ عندما نأتي إلى قاف نقول قاف فتحى قاف قاف كسراقي هكذا وعنى أن نأتي إلى س. شين, شين فتحة شا يا فتحى يا هكذا تفضل غلم كسرخي غلم دماغي غلم طخا غلم كسرخي غلم دم دماغي غادي هو خاف طخا خاف كسرخي خاف دماغي خاف کسراکی کاف دمناکو قاککو کیف فتحاکا کیف کسراکی کیف دمناکو کیکو جین فتحا جا جین کسرا جی جین دمنا جو جا جی جو شین فتحا شا سين دم سوسيسوس شو. يا أفغاني يا إسرائيل يا دانيايا ييجيبارك يي. الله فيك الحبيب جزاك الله خيرا ما شاء الله عليك على قراءة جيدة فقط استمع لهذه أحفظ هذه الصفحة أمامك. وان شاء الله و... نعم نعم فان شاء الله بعدين نزلكم لكم الكتاب نعم ان شاء الله في محمد القام ان شاء الله نزل رابط الكتاب والكتاب تكون معكم الكتاب ملون ان شاء الله من البدايه الى النهاية لحظات فقط ان شاء الله اعطيكم الكتاب بارك الله فيك وكل يوم عندنا نعم كل يوم من السبع الحبيب من السبع نص من السابق او النصف متاعا او قبل الثامن بقليل نبدأ ان شاء الله يوميا باذنه تعالى بس اثناء امين وإياكم امين اخي الحبيب بارك الله فيك السلام عليكم و اخي الحبيب يا معنى الله توقيت مكة اخي الحبيب توقيت مكة تفضل اخي ابا حفظ أخي أبا حفص أكمل من بعد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا وحيا الله جميع الحاضرين وبارك فيكم وبارك في جمعكم وجمعنا وإياكم في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الله وصلى الله عليه وسلم <تصفيق> ضاد فتح ض ضاد كسر ضي ضي ضاد ضم, ضم ضو ضي ضو لم فتح لا لم كسر لي للي لم ضمنوا للي لو نون فتح لا نون كسرني لي نون ضمنوا را فتح را را كسر ري, ري را ري را ضم رو را ري رو طا فتح طا طا, طا دال دا دال كسردي دا ددي دو تا فتحة تا كسراتي تا ضمتو تا, ضمنة. تا تو صاد فتحة صد كسرى صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت سين صوت صوت سين ضمسو ساسيسو زا فتح زا زا كسر زي ززي زا ضمزو ززيزو زا فتح ضا زا كسر ضي ذا زا ضمزو ذا الضمذو ذا ذي سافي ساضمثو بارك الله فيكم احسن الله لك جزاكم الله خير تفضل اللقط أحسنت أحسنت ما طيبة أحسن الله إليك ما شاء الله عليك فتح الله عليك تفضل أخي محمد القرآن تفضل يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هياكم الله شيخنا الفاضل بارك الله فيكم تصحى اي كسره اخذ حبيب جزاك الله خيرا لانه لم تكن معنا من البدايه بارك الله فيك استمع جزاك الله خيرا هنا عندنا ألف وفتحه همزة وفتحة وألف كسرة ألف همزة وكسرة وألف وهمزة وضم أو الألفات هنا لا تقرأ الألفات أصلاً ملغية الألف فقط هنا موضوعه من أجل كسرة أو الكرسي في جميع القرآن الالف دائما ساكنة لا تأخذ حركة بتاتا ولا تكن ما قبلها إلا مفتوحا يعني لا يوجد في القرآن غير المفتوح ما قبلها وساكنة وإذا وجدنا فتحة ضمة كسرة فهذه همزة أو فتحة لحظة واحدة همزة فتحة للهمزة يعني, يعني فتحة يقولنا اي على للهمزة نقول همزة فتحة اه اه ولا نقول اه اه خطأ مثلا اذا قلنا الرحمن لا نقول الرحمن اصحاب خطأ مثلا الله خطأ نقول اه الله الله الذي نزل الكتاب الله ولا نقول الله ولا نقول اصحاب ولا نقول ا الرحمن خطا وانما نقول ا همزه فتح ا همزه كسرى اي ا اي همزه ضما ااي او ااي او ااي او تطور الحديث ثم نقول ها فتحها ها, ها كسر هي ها هي ها ضمها هي يي اي فتحها ا اي بقر اي اعي اي ضمها او اعيرو فتحه طب جزاكم الله خيرا حمزة فتحة آر حمزة فتحة آر حمزة كسراء آئي آئي قولا حميدا شيخان حبيب علي البركيني. البلكيني البلكيني حياة الله شيخان حبيب سفاك الله واعفاك قولا حميدا شيخان حبيب نظرت الغرفة بارك الله فيك ما شاء الله عليك اسال الله العظيم ان يرفع عنك المرض وأن يشفيك الشفاء شفاء عاجلة الحمد لله على سلامتك انتبه الله فيك نقول همزة فتحة همزة إي. إي. ولا نقول آه آه, إي آه حمزه كسره اي حمزه ضمه او تقبل جزاك الله خيرا حمزه فتحه ا حمزه كسره اي ط حمزه حمزه ها ها اخر حبيب لا تستعجل هذا درس جديد على بارك الله فيكم وكثير منا لم آه يسمع بهذا الاسلوب في القراءة جزاكم الله خيرا نود ان نتعلم كيف ننطق الاحرف العربية بصورة صحيحة جزاكم الله خيرا نقول ها لانكم لم تكونوا معنا من بداية الحلقات من هذا درس الرابع نحن بدأنا من الاول يوم الحرف كيفية نطق الاحرف قلنا ا تقرأ كذا. نقول الف ها مثلا بدون حركات. يعني اذا كانت الحروف ليس عليه حركة يعني الان اذا قلت ها انطقها بدون حركة ثم اقول فتحة ينتقل يصبح هكذا ها ها فتحا ها نأتي بها وألف نقول ها فتحا ها نأتي بها وفتحه نقول ها ها فتحا ها تصره ها تسره ها ها ضمه وهنا عين عين فتحاء عين تسرعي ثم مثلا حا فاتحاء حا حا ثم غين ثم خا فاتحاء خا آمين وإياكم شيخ الحبيب بارك الله فيكم قاف هنا ناتي نقول قاف فتحة قاف قاف كسرا قيم قاف ضما قو هكذا اخي الحبيب تفضل يا اخي الحبيب محمد القرآن جزاكم الله خير همزة فتحا قام همزة كسرا قيم همزة اضم اوو. حبيب. طبعا اعتبر منك اه لكسرة السحب اللقط منك اكبر حبيب. لكن اه ليودي ان نعرف كيف نقرأ القرآن. لو اليوم خرجنا بهمزة فقط بآ يكفينا لكفانا لو تعلمنا خطا واحدا لكفانا فقط قل لي آ الآن أنا اقول وأنت تقول آ إي e. أو لا تقول آ آ خطأ وإنما آ آ إي e. أو أنا أقول ا اي او ا اي اي بسرعه -E -E -E -E -E اي اي -E -E ثم يسار يمين تعيد هذه الحركات أخي الحبيب بسرعة. أ إ أو أ إ أو أ إ أو أو إ أو إ أو هذا تدريب اللسان وتدريب الشفتين وتدريب الفكين. قلنا على ابن جذري رحمه الله ليس بينه وبين تركه الا إلا رياضة مريء بفكه. فهذه هي الرياضة لو لم نتدرب على نطق الأحرف بصورة صحيحة وإعادتها ليس بمرة ومرتين وخمسة وأسابع مئات المرات إن إن لمق الآلاف يعني أنت تمشي بالطريق بينك وبين نفسك ممكن أن تقول a e o a e o o e a كل يوم مع حرف كل يوم مع حرف ا ا ا ا يوم الثاني هاهي هو هاهي هو من الليل من الصباح حتى الليل هكذا ونتمكن من الاخرس العربيه بصوره جيده ان شاء الله تفضل اخي قل ا اي او اخي محب القران امين واياك اخي تفضل A-I-U A-I-U a i طيب الان صوت مسموع ان شاء الله صح? الان الصوت مسموع نعم الحمد لله طيب عندك يا اخي الحبيب اخي محب القرآن عندك سكايبي طيب اه اه افتنا عندك وتصنع الاسكاي يضارك الله فيك اه له راه واحدة له واحدة اعطيك الرابط رابط على اسمك ان شاء الله تفضل هذا الاسم اسمي على الاسكايبي اول اسم مكتوب تركوك عطفني حتى يكون التصفيف مباشر باية على الاسكايبي نعم إن شاء الله لهذا واحدة هذا رابط صوت وصورة وإن شاء الله الآن أعطيكم الرابط الكتاب لكن حاولت من عنده رابط الكتاب بارك الله فيكم أختنا أمات الرحمن عندك يا رابط الله فيك أنا عني لكم لم يفتح معي اليوم آه ان شاء الله ان شاء الله طيب من يود القراءه الان في حين عوده اخونا محب القران من يود القراءه ليقرا يده بارك الله فيكم اخر عراقي او الصهاينه العراقي اليوم العراقيين هنا ما شاء الله جزاك الله خيرا اختنا احمد الرحمن طيب الطالب من يود القراءه بارك الله فيكم من يود المشاركه طيب ان لم يكن هناك احد يعني نختم المقرأة ونختم الدرس إن شاء الله قرأت هذه الأحرف الحبيب لو تود فإن تقرأ هذه الأحرف ممكن لو تود تقرأ القرآن صفحة واحدة لكونك أول يوم لا بأس نسمعك إن شاء الله وفيكم بارك الله تفضل الصائدك حتى هت... أترك لك اللقظ اقرأ لنا الفاتحة وخمس الآيات من البقرة إن شاء الله الصائدك اضغط على المايك اعتقد انا على المايك بالماوس نعم حسام تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت واضح خوان صوت الصوت وبارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وغير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم طيب الله وانفاسك ما شاء الله عليك قراءه جيده نحسن الله اليك يكونك اول مره تقرا معنا ما وقفناك لكن هناك بعض الملاحظات ان شاء الله مثلا لا تتضخم الالفات مثلا الحمد لله رب العالمين وايضا انك مثلا عندما قلت مستقيم اكسر القاف جيدا اهدين نصي صيت نصري انا بالعراق نقول نصري نصي نص الصوت هنا نصي لا تذهره من النصي نصي خلي الصاد يبقى على الاستعلاء ويطبق صراط صراط الذين اطراف حول التقى زيدا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويرى ان هنا يؤمنون ذات طرق الهمزه ومما بينها زيدا والحمد لله اقرا طيبه ما شاء الله عليك حسن الله اليك طيب يا معنا ويود المشاركه في قراءه الاحرف نحن ان شاء الله يوميا هنا بعد السابعه والنصف حسب ترك العراق ومكه حتى هذا الوقت ان شاء الله طيب بارك الله فيكم نعم الى هذا الوقت أو قبله بقليل يعني من السابع والنصف من سبع ونصف للعشرة او تت لبسعة فاليوم تأخرنا بسبب وجود بعض الافواق طيب اخوان الكريم عزاني بارك الله فيكم وجزاتكم الله خيرا على حسن متابعتكم وحسن استماعكم واترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته